الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين صفوا بعض السلام عليكم جميعا أيها الإخوة الأحبة والتحية إلى كل الإخوة القائمين على أمر الغرفة وأشكرهم وأقول لهم جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم وسلامي إلى كل من يستمع إلينا وتجاوب معنا وجزاكم الله جميعا خيرا وبعد أود أن أتكلم عن الواقع من منظور قرآني وأعد أن لا أطيل في الكلام لأن الحقائق على الأرض أبلغ قال الله بوجل يا أيها الذين آمني أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون فهذا أمر بالطاعة لله ولرسوله وفي ذات الوقت نهي عن التولي عن الحق وعن المنهج ونصيحه بأن لا نستمع إلى الباطل بل نستمع إلى الحق والا نتولى عن سماع الحق لأن التولي عن سماع الحق من سيم اليهود وسمع الباطل والعمل به من سيم اليهود قال تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون وهذه صفة بذيئة وذميمة لأن الله عز وجل قال إن شر الدواب عند الله الصم البك الذين لا يعقلون وأيضا قال الله عز وجل لنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا انحازوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم وأنتم جميعا تعلمون أن حياة الأمة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي التمسك بمنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الانحراف عن هذا المنهج هو عين الفتنة وعين الضلال وعين الباطل واتقوا فتنة لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعلموا ان الله شديد العقاب واعظم الفتن والاخوة هي عبابة الطاغوت واتباع الطاغوت وعدم اجتناب الطاغوت ان اجتناب الطاغوت جوهر من رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم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 من هدى الله ومن اضل الله الهدايه امرها معلوم في متابعه النبي صلى الله عليه وسلم والضلاله هي في الانحراف عن منهج النبي صلى الله عليه واله وسلم قد نحزن لبعض منا ينحرف عن المنهج وبعضنا يحرص على هدايتهم لكن مع هذا الحرص ليكن لدينا يقين بأن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء أيا كان حرصنا إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين الحقيقة هذه الآيات تلخص الواقع الذي نعيشه فقد انقسم الناس إنا فريقين فريق يتجنب الطاغوت وعبادته وفريق يدعون إلى عبادة الطاغوت وباسم الإسلام وهذا العجيب قبل ذلك كان من يعبد الطاغوت يعترف انه يعبد الطاغوت وانه منحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى وانه من أعداء الرسل وانه من أعداء الكتب المنزلة اما الحادثة القائمة فان هناك من يدعون الى عبادة الطاغوت باسم الاسلام ويطفي الشرعية على هذه العبادة الباطلة وباسم الاسلام ويزعم انه احرص الناس على هذا الدين وانه انصح الناس لهذا الدين وانه اعمل الناس لنصرة هذا الدين وعلم الله ان كل هذه اكاذيب يفضحها الواقع وان الذي ارتكبوه جرهم وجر كل المسلمين الى فتنة عمياء يتخبطون في دياجير ظلمتها لا يستطيعون حولا ولا يملكون قوة وهكذا دائما وابدا شأن من انحرف عن منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد امرنا الله عز وجل ان نكون مع الصادقين فقال سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لم يقل لنا المولى سبحانه وتعالى كونوا مع المنافقين ولا تكونوا مع المتلونين ولا تكونوا مع المرتدين ولا تكونوا مع الإباحيين ولا تكونوا مع العلمانين ولا تكونوا مع الليبراليين ولا كنوا مع الشيوعيين ولا كنوا مع الحكام المرضه الفجره الكفره الذين يحاربون الله ورسوله جهارا نهارا لم يقل الله عز وجل لنا كونوا مع اليهود ولا كونوا مع النصارى بل قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ولقد انهانا الله عز وجل أن نركن إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار. وهذه حقيقة قرآنية نحن رأينا أهل النفاق والتلون يلتقون ويجتمعون ويداهمون أهل الكفر وأهل الإلحاد وأهل الإباحية وأهل النرجسية فماذا كانت النتيجة فتنة أصابت الذين ظلموا خاصة لكن هذه الفتنة تضرب بأطنابها الشعوب المسلمة لذلك ينبغي على الثلة المؤمنة وعلى الطائفة المؤمنة أن تعمل جاهدة في نصرة هذا الدين بمحاربة أعدائه الأصليين من اليهود والنصارى ومن لف لفهم من المشركين وكذلك محاربة المنافقين الذين يتلونون ويتبجحون ويتكلمون مع كل بلسانه فأولئك هم العدو كما قال القرآن وكما حذر نبيه منهم هم العدو فاحذرهم فينبغي أن نحذر أمثال هؤلاء المنافقين ينبغي أن نحذر المتلونين ينبغي أن نحذر المذاهنين الذين أكلوا الدنيا بالدين وخادعوا الله ورسوله وعبابه المؤمنين وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفبتني وإياكم على الحق وأن يرفع لواء الإسلام عالياً وأن يمكن لدينه في الأرض وأن يستعملنا في نصرة هذا الدين يبقى أن أمجه إلى, إخوي إلى إخوتي نصيحة بما تعلق بموضوع دولة العراق الإسلامية وجبهة النصرة وأنا أقول لكل إخواني علينا أن نعتصم كما أمرنا الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتريد من كل إخواني ان يتركوا هذا الامر لاما الاسئلة كثرت فيه جدا ويا اخواني دولة العراق الاسلامية وجبهة النصرة كلاهما من الصادقين ان شاء الله ونحسب أن انهم من اهل الصدق ومن اهل الامانة ايا كان الذي حدث من خلاف واقول لكم ان حل هذا الخلاف وتحليله ليس على وسائل الاعلام ولا في المد ولا في البرامج لا سيما وهناك قيادة رشيدة ان شاء الله يرجع اليها وهناك من يحتكم اليه فيحكم بما شرع الله عز وجل وتنجلي هذه الفتنة فعلينا ان نلتزم الصمت حيالها وان ندعو لاخواننا ان يوفقهم الله عز وجل وان يجمعهم جميعا على قلب رجل واحد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتحقق ذلك قريبا وان يجمع جميع عباده المجاهدين على قلب رجل مؤمن واحد ليستقيموا على الحق اللهم امين وبعد فانا تحت امركم واستمع الى اسئلتكم الى أسئلتي. جزاك الله خير فضيلة الشيخ بارك الله فيك وحسن إليك جزاك الله كل خير على هذه النصيحة الطيبة وعلى المقدمة الطيبة طب شيخنا الفاضل إن شاء الله يعني أنا يعني الأسئلة يعني بدأت وتكثر إن شاء الله ففضلكم إن شاء الله يعني إن كان في شيء يعني فضلكم تفضل أن تتكلم فيه فنحن سنكون يعني في في قمة سعد أن نسمع فضلكم في أي موضوع تقودون فيه أما إن كان على الأسئلة فالأسئلة كثيرة إن شاء الله ف... فكما ترغبون يعني كما يرغب فضلكم إن شاء الله س... سيكون اللقاء فعموماً شيخنا يعني لو أول أمور يعني لو بعد موضوع الدولة يعني والدولة الإسلامية في, ال... في في في في العراق وجبهة مصرة ولن نتكلم في هذا الأمر ولن يعني الإخوة لن نتلقى أسئلة في هذا الموضوع. لأن الشيخ يعني فصل في الأمر حاليا يعني بالنسبة للكلام في هذا الموضوع ويفضل ألا نخوض فيه. فشيخونا فضل رجاءاً شيخونا فضيل يعني لو تعليق بسيط في أول الأمر يعني على الأحداث التي تحدث حاليا في مصر وإلى أين تتجه مصر حاليا وإلى أين تتجه مصر يعني لو نبدأ بهذا الموضوع حتى أرتب الأسئلة إن شاء الله ونعرضها على فضلكم. لقمنا لقّد فضيل الشيخ بارك الله فيك. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفوا بعد اما كما قدمت في المقدمة نحن في مصر نعيش فتنة هذه الفتنة احدثها الاخوان والسلفيون على وجه التحديد ودورهم في الفتنة اكبر من دور الالمانيين سواء كانوا الليبراليين او شيئين فالذي يداهم في الحق ويلبس الحق بالباطل ويخشى الناس ولا يخشى الله لا شك انه فاتن وفتان وان اول من تحرقه نار الفتنه هو وهذا هو الواقع انتم ترون الان ان الله عز وجل قلب قلوب الشارع المصري بكل فئاته على الاخوان المسلمين نتيجه ما قدمت ايديهم وكذلك الحال فضح الله عز وجل فريق من السلفيين والآن صار واضحا بينا يقينا لكل الناس أنهم يعملون لصالح المؤسسات الأمنية التي تركها حسني مبارك كإرث لمحاربة الإسلام والمسلمين لا يخفى على كل الإخوة المتابعين حال الإخوان وما هم فيه يتلعبون للتمكن من السلطة يتنازلون عن الدين قضية الدين ليست عندهم في بؤرة الاهتمام وهذه حقيقة هناك من كفر بالدين في الشعب المصري لأنه تصور أن الدين يمثل هؤلاء وهؤلاء قلة لكن الكثير من الشعب المصري الآن يفرق بين الإسلام وبين الإخوان المسلمين وبين الإسلام والدعوة الإسلامية وبين سلفيات الدكتور ياسر برهان وفي الحقيقة هذه عبرة لنا ولكل الناس فإن الله عز وجل يعامل من ينحرف عن النهج القويم بنقيض القصد. ما البغي التي كانت غيّا سلطة؟ صار لدينا رئيس لا يستطيع أن يتخذ قرارا وإن اتخذه في الصباح ألغيه في المساء. ومن كان ينادي بالسلفية في الهدي والسلوك والاعتقاد الآن لا تجده ولا تراه. ولا تسمعه إلا حيث المنافقين وإلا حيث الإباحيين والليبراليين فهذه عبرة لكل الناس لكن نحن لا يعنينا هؤلاء فقط نحن نوصف الحال القائم. لكن الذي يعنينا هو الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق وإقامة الحجة وإحداث فرقان بين الحق والباطل وهذه لحظه مناسبه جدا في مصر لذلك فلا بد من جهد ولا بد من عمل في اظهار الدعوه الحقه لانه عندما ينحرف منحرف وعندما يسقط ساقط تتبين الحقائق والحقائق تبينت لكثير جدا من الناس ولكن الناس لا ينحازون الى الاسلام بشكل واضح لانهم يجهلون حقائق الدين فيحتاجون الى من يوضح لهم هذه الحقيقة الحقيقة التي غيبت او طمست او تم تلبيس الحق بشبهات الباطل فلذلك ينبغي علينا ان يكون لنا دور فاعل في الشارع في المسجد في الجامعة في المؤسسات في كل الاماكن وهو الدعوة والبيان وترك المناطق الرمادية والتحدث بحقيقة وبجلاء ووضوح عن الحقائق الايمانية وبيان ايضا حقيقة كفر والباطل والنفاق بصوره المتعدده اما عن الواقع السياسي المصري فهو مأزوم وسيبقى مأزوم لفترة طويلة لان هناك صراع بين من يتاجر بالدين وبين من يعاد الدين وكلاهما يلعب بغير قيم وأيضا دعني أقول بغير شرف بذلك ستبقى هذه الأزمة إلى أن تحسم يحسمها طرف قوي من هو الطرف القوي الطرف القوي في هؤلاء المتصارعين هو من ستدعمه أمريكا والغرب الأوروبي هذه حلود النعبة لكن هناك عامل لا يحتسبونه وأنه هذا العامل هو أن الله عز وجل يؤيد أهل الإيمان لحسم الصراعات لصالح هذا الدين هناك من لم ينتصر بأمريكا ولا بأوروبا ولكنه سينتصر بالله سبحانه وتعالى وسيفتح الله عز وجل له قلوب العباد هو من هذا في علم الله ولكن حتما إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون تفضل. رزاك الله خير وفضل الشيخ بارك الله فيك وإحسان لك تبشيخون هناك أقل يسأل يقول بسم الله ما هو مشروع أنصار الشريع الطليع المقاتلة في مصر وماذا تنصح شباب الطيار الجهادي في مصر لكم لقل فضل الشيخ بارك الله فيك الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى بعض انا يعني احيل الاخ احنا نشرنا اصدار قبل ذلك وضعنا فيه اهداف الطليعة السلفية المجاهدة فعليه ان يقرأ يعني ما اصبرناه ولكننا نتغيى بالحقيقة اقامة خلافة اسلامية راشدة بشكل واضح وبين نحن لا نخفي اهدافنا لنا هدف واضح بين اقامة خلافة اسلامية لاقامة الشرع نحن يا أخي لا نؤمن بالحدود التي صنعت سيكسيكو، كما أننا لا نؤمن بالحكام العرب الخونة الذين باعوا دينهم وبلادهم لأعدائهم، فلذلك نحن ننادي بإسقاط الحكام كما أننا ننادي بإسقاط الحدود وأن نعود دولة واحدة لأننا أمة واحدة لا تقبل الانفصال. هذا الهدف إقامة الخلافة الإسلامية. يحتاج الى كثير جدا من الوسائل ونحن قد عددنا الوسائل في الاصدار الذي اخرجناه لكن من اهم الوسائل هي وسيلة الانبياء الدعوة الى الله عز وجل لاحداث فرقان بين الحق والباطل ايضا من اهدافنا اخي الكريم ان ندعم جميع الجبهات الاسلامية المقاتلة المجاهدة ضد اعداء الامة سواء كانوا من الكفار الاصلين كالهدو النصارى او من الحكام العرب كبشار الاسد وغيره هذا مثال نحن لا نستحي ولا نخفي اننا ندعم جميع جبهات القتال الاسلامية على مستوى العالم ونحن وهذه مناسبة لأعلم ذلك بوضوح ندعم جبهة النصرة في سوريا لانها تقاتل عدو مجرم متآمر على الامة ندعمها بقوة كل المسلمين الى دعم هذه الجبهة لكي ما تكون شوكه في خصر الكفار ولكي ما تكون موطئ قدم في ارض الشام هذه الارض المبركة بغض النظر عن الخلاف الذي حدث اخيرا بين او كما اعلن في الاعلام بين الدولة والجبهة هذا امر عارض مطلقا هو امر عارض ونحن امة واحدة ونحن حركة واحدة ونحمة واحدة لا تقبل الانفصام فهذا شيء عارب ولكن يبقى اننا ندعم الجهاد الاسلامي في سوريا كما ندعم كل الجبهات كما قلت الحقيقة يا اخواني ان اي حركة اسلامية ليس عمامها سوء امرين الامر الاول الكتاب الهادي والامر الثاني السيف الناصر فلا بد من الدعوة والجهاد وهذان هما الدعامتان الاساسيتان لأبطالية السلفيين المُجاهدين. نعم. أجزاك الله خيرا بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك. طب الأحق يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا هل من شروط الكفر بالطاغوت تكفير الطاغوت؟ وما حكم من لم يكفرهم من رؤوس الجماعات الإسلامية مثل الإخوان والسلفيين لكم الله قد الشيخ بارك الله فيك الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفوا بعض الحقيقة يعني أود أن أتوقف أمام هذه الجزئية المطروحة نؤكد عدة حقائق الحقيقة الاولى انني على المستوى الشخصي اعتقد بكفر الدكتور محمد مرسي يكون هذا معلوما لكل من يستمع الي وهذا انا اعلمه بوضوح لانني اعتقده وانا لا استخفي من عقيدة اعتقده هذه واحدة لماذا اكثره هناك اسباب كثيرة ويمكننا ان فيها بالنسبه الى طاغوت الحكم كل من حكم بغير ما انزل الله فهو كافر وهذه ايضا مساله مسلمه لا ينبغي ان يكون فيها خلاف لكن احيانا بعض الاخوه بعض الشيوخ يكون لديه قراءه معينه للواقع قد يصيب وقد يخطئ فقد يلتمس لهذا الطاغوت مانعا من الموانع هذا المانع او رضه عنده شبهه او رؤية خاطئة للواقع وهذا لا يمكن ان نكفره وانا انصح اولئك الذين يكفرون الشيخ محمد الزوهري والشيخ مرجان سالم وغيرهما بان يتقوا الله عز وجل في انفسهم وان تكون المعركة معركة أذلة والتزام بالحق لا معركة تصفيات حسابات بين هذا أو ذاك فهذا أمر مرفوض تماما وأنا أخص بالذكر الشيخ محمد الظاهري والشيخ مرجان لأنه كثرت الأقويل جدا والمعارك في النت حول شخص الشيخ محمد الظاهري والشيخ مرجان وموقف الشيخ الظاهري أو الشيخ مرجان من الدكتور محمد مرسي الدكتور محمد مرسي رجل جاء من جماعه اسلاميه وهذه الجماعه كانت ترفع شعار الاسلام هو الحل وكانت تقول القران دستورنا الى اخر الشعارات فيتصور البعض ان الدكتور مرسي يريد تطبيق الشريعه ويحب تطبيق الشريعه لكنه عاجز عن التطبيق وغير قادر وانه يتأول ان يحكم بما يحكم به الى حين القدرة الحقيقة ان العجز ليس من الموانع العجز هذا يسقط التكليف هذا باعتبار الفرض اما الحاكم اذا عجز كيف نتصرف معه لو ان هناك حاكم عاجز يعني حاكم محجور عليه ايكون حاكما لا تسقط شرعيته ولا تكون له شرعية وينخلع من الحكم وهذا معلوم في كتب الاحكام السلطانية ان الحاكم متى حجر عليه ولا يغلب على الظن في كاكه ينخلع وتسقط شرعيته فالدكتور محمد مرسي اما ان يكون حاكما عند نفسه وعند جماعته واما ان لا يكون حاكما فان لم يكن حاكما اذا سقطت شرعيته وليس حاكما يعن ذلك اما ان كان حاكما ويدعي انه حاكم وانه هو الذي يحكم فهذا ليس بعاجز لان العجز ضد الحكم الحاكم قادر على ان يحكم وفي هذه الحاله لا يمكن ان نقول انه عاجز مطلقا ومن الدكتور غير عاجز هو أصدر عدة إعلامات دستورية واتخذ فيها قرارات سياسية ضد الإجماع السياسي العلماني ما الذي أعجزه أن يصدر إعلان دستوريا بإعلان تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وإسقاط القوانين الوضعية ما الذي كان سيقف ضد الشعب المصري نقولنا قليلة لكن هكذا تمشي الامور او هكذا يفكر البعض في المسألة فبالنسبة للدكتور محمد مرسي انا لا ارى له مانعا ومن ثم هو كافر لكن ربما البعض يقصر فهمه في مسألة او يقرأ الواقع قراءة خاطئة اتصور ان له مانع فلا يكفره هل يكفر مثل هذا اللهم لا لان هذه المسألة اجتهادية في قراءة الواقع لا اعمي في الحكم هو ان قال انه يحكم بغير ما انزل الله ولا يكفر يكفر لكن ان قال انه عاجز عن الحكم بما انزل الله وانه يؤدي بعض المعروف ويريد تطبيق احكام الشريعة وانه قائم لتطبيق احكام الشريعة فهو لا يكفر فنقول له اخطاء فرق بين الامرين نقول له كفرت ونقول له اخطأت كفرت اذا سلم انه يحكم بغير ما انزل الله وانه لا يكفر بذلك اما ان قال انه عاجز عن الحكم بغير ما انزل الله لاسباب يراها هو مشروع في الدين فهذا نقول له اخطأت وانت مخطئ مخطئ. نقول له ضلال في هذه المسألة اما نقول له كفرت فهذا يعني امر خارج عن الحد وقديما تنازع العلماء في كفر الحجاج فهل كفر من يكفر الحجاج من لم يكفره وهذا امر معلوم هذا امر معلوم في كتب الفقه وكتب التشريع وفي كتب التاريخ هذا معلوم هناك من كان يكفر الحجاج هل كفره هل كفر من يكفر الحجاج من لم يكفره لم يحدث لم يحدث هذا مطلقا ثم لماذا ننشغل بالشيخ فلان والشيخ فلان ان كان مخطئا ولا ننشغل بالكافر بذاته ننشغل بالاحكام الوضعية ننشغل بالعلمانيين والليبراليين واهل الباطل والضلال ليكن التركيز في بيان كفر الحاكم وبيان كفر القوانين الوضعية والقائمين عليها والداعين اليها والراضين بها الى اخره اما عن جماعة الاخوان المسلمين وعن السلفيين دعوني اقول ان جماعة الاخوان منحرفة عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التلقي ومن ثم في فهم وهناك كثير من الانحرافات لكنني لا اكفر جماعة الاخوان المسلمين ويخطئ من يكفر جماعة الإخوان كجماعة هذا عندي مخطئ أما عن السلف و... وعن أسباب يمكن أن نتحاور حول هذه الأسباب وأن نتناقش فيها وأن نعرض ما فيها من أدلة أما عن توجه الدكتور ياسر برهامي فأنا أرى أن الخلاف قد انتهى مع الدكتور ياسر لا خلاف بيننا وبين الدكتور ياسر برهامي لأننا نختلف مع من يستدل أو مع من يغلق في فهم الأدلة اما من يتعامل مع الامن وينفذ اجندات امنيه فهذا لا خلاف فقه ولا شرع بيننا وبينه بل بيننا وبينه موقف فنحن نرى ان هذا التوجه يقف في صف الامن وتحت رايته ومع جماعة العلمانين ايا كان التلوين ببعض الاسماء الاسلاميه وهذا موقف من الحاكم ومن الاخوان ومن فريق الدكتور ياسر تب لماذا أفرق لأن هناك من السلفيين من نختلف معهم ونقول هذا خلاف سواء كنا نخطئهم أو لا نخطئهم لكن مع الدكتور ياسر الأمر خرج بعيدا عن الفهم الديني إلى أمر آخر تماما وهو العمال الأمنية نسأل الله عز وجل لنا و لجميع السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك شيخنا الحبيب شيخنا سؤال من أحد الإخوة موجه لكم هل صحيح أن بعض مشايخ التيار الجهادي لا يكفرون محمد مرسي ثانيا ما هو تعليقكم على قول الدكتور أيمان الظواهري لا تثوروا على مرسي إنما واصلوا الثورة التي جاءت بمرسي لكم الله اللاقة شيخنا الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفوا بع الحقيقة لا اعلم حصريا كل افراد التار الجهادي يعني لا اعلم عقيدهم ولكن بالتأكيد هناك يعني بعض الشيوخ لا يكفر الدكتور محمد مرسي نظرا لانه يرى ان له بعض الموانع اما عن كلام الدكتور ايمن بحق الدكتور محمد مرسي الدكتور ايمن يدعون الى الثورة على وهذا الذي يعني تكلمت فيه صراحة إنما كنت أوجه الإخوة الذين يكفرون الشيخ محمد الظواجري بسبب عدم تكفير الدكتور محمد مرسي أنا أرى وأعتقد كما يقول الدكتور أيمن حافظه الله أنه لا بد أن نثور على العلمانية والأحكام الوضعية والقوانين القائمة وعلى شخص الدكتور مرسي طالما أنه يرضى بهذه القوانين ويحكم بها لا على مرسي الشخص نحن ليست لنا مشكلة مع مرسي الشخص الدكتور محمد مرسي الفرد لكن المشكلة مع الدكتور محمد مرسي الرئيس الذي يحكم بالقوانين الوضعية ويحكم بها عن علم وعن اختيار يحكم بها عن معرفة وعن اختيار فلذلك نحن لا نرى شرعية للدكتور محمد مرسي ولا نرى شرعية لاي انسان يحكم بالقوانين الوضعية طالما حكم بالقوانين الوضعية طائعا مختار اما عن مسألة الثورة انتم تعلمون ان الدكتور مرسي على رأس نظام لا يملكه فالثورة بالحقيقة على هذا النظام الدولة العميقة دولة حسن المبارك كما هي بالحقيقة وهذا يحتاج الى تدعيم وتسهيل الثورة ولكن الثورة اختفت يعني اين الثورة الان ما هي الاهداف ايه هو درمة او تقصرنا تجاه هذه الثورة كانت تحتاج ان تصبغ هذه الثورة بصبغة اسلامية لكن الذي فوت هذه الفرصة الاخوان السلفيون هذه حقيقة لكن هل احنا بريئين لا احنا برضو مقصرين لا شك ان احنا مقصرين لكن نسأل الله عز وجل ان يسدد الخطة وان يقوينا. لكن الثورة على حقيقة النظام لابد ان تكون موجودة صوروا وكملوا هذه الثورة التي وقفت عند حد هزيل مجيء الدكتور مرسي لا يعني شيء بالنسبة للإسلام طيب بارك الله فيك شيخنا شيخنا سؤال آخر من أحد الإخوة سمعنا عن لقاء بينكم وبين الشيخ الحدوشي هل أطلعتنا على آخر أخبار الشيخ وهل لا يزال الشيخ على المنهج لكم الله الحمد لله وكفى وسلام على أباد الذين اصطفوا بعض الحقيقة كنت أدوى أن ألتقي بالشيخ الحدوشي أنا لم أعلم بمجيئه إلى مصر وعلمت من بعض الاخوه ومن وسائل الاعلام ولم التقي به والحقيقه لم اطلع على منهجه ولكن نقل الي البعض بعض الامور لو صحت يكن لنا عتاب عليه حقيقة انا يعني اطلب الى الشيخ الحدوشي ان يعلن موقفه بصراحه انا اعلم انه يعني لا يخفي مواقفه لكن اقول يعني يعلن الموقف حتى تكن هناك بينا في الامور ما وصلني ان الشيخ يجيز مساله الدستور والانتخابات لكن انا لم اتثبت من ذلك هذا بلغني مجرد بلاغ لم اتيقن منه أنا أطلب أن يفيدنا الشيخ باليقين حتى نكن على بينه ندافع عنه أو نختلف معه في هذه المسألة معم أخي بارك الله فيك شيخنا بارك الله فيك شيخنا شيخنا سؤال آخر كيف ترون ضعف وتشتت التيار الجهادي في مصر مقارنة بالبلاد الاخرى التي قامت فيها الثورات العربية مع ان مصر تعتبر مهد الحركة الجهادية المعاصرة لكم الله قد شيخنا الحمد لله وكفى السلام على عباد الذين اصطفوا بعض الحقيقة يعني لمصر وضعية خاصة تعلمون ان الحركة الجهادية ابتليت فترة طويلة وسجن معظم قدرتها وافرادها وانها مرت بمحنة شديدة جدا وبعد الخروج من السجن بيكون هناك فترة في عقب اي فتنة بتبقى في فترة اضطراب عدم اتزان حتى تستقيم الامور ودي سنة كونية في الأشياء يعني الأمور بتبدأ مضطربة ثم بعد ذلك تؤول إلى الاستقرار وإلى الثبات والاستمرار إن شاء الله بإذن الله تعالى فالحركة الجهادية ليست منقسمة كما يضم البعض بالشكل الذي يصور يعني لكن بالفعل ليست على ما ينبغي أن تكون نحن نأمل لها أن تكون في أحسن أداء وأقوى الأدوار لكن هذا بيحتاج الى متطلبات كثيرة جدا وان شاء الله يعني عسى ان يمن الله عز وجل علينا وعليكم بذلك وان تستقيم هذه الحركة على قلب رجل واحد وان تجتمع وان تكون حركة قوية راشدة فاعلة بإذن الله تعالى هناك خلاف في التصورات خلاف في قراءة الواقع خلاف في الحكم عليه في بعض الأمور او في بعض المسائل ودي مسائل طبيعية يعني ما فيش حركة لابد يكون كل افرادها كأسنام المشت هذا ستأتى ولكن بعد فترة من العمل على الأرض لأن العمل ينضج ينضج به بالحركة والعمل لكن التنظير المجرد عن العمل بيكثر فيه الشققات والخلافات كما تعلمون فنص الله سبحانه وتعالى يعني أن يهيه لنا أمرجت وأنا يعني أود من إخواني أن لا يكبروا حتى لو كانت هناك فرقة لا يعملوا على تكبيرها لكن يعملوا على تحجيمها على تصغيرها على رأب الصدع فيها فنسأل الله عز وجل يعني أن يجمعنا جميعا على قلب رجل واحد لكن أنا برضو أود أحيانا أسمع بعض الأصوات فأنا أقول أن علاقتي بالشيخ محمد الظاهري علاقة قوية وطيبة وحسنة وأنه يكون بينه, بينه دائما تشاور كذلك بالشيخ مرديان وبكل إخوان نعلم ليس بيني وبين احد من العاملين في الطيار اي ضغينة بالحقيقة لكن ربما يكون لي نهج احيانا لا احب ان اعمل معاسين او صاد من الناس دون اي ضغينة ودون اي شحنة نعم اخي لك اللقاء بارك الله فيك شيخنا شيخنا سؤال اخر هل لديكم تنسيق وحوار مع الشيخ سيد امام لكم الحمد لله وكفى سلام على عباد الذين اصطفى لا يا اخي وانا ارفض ذلك الحقيقه لانني اعتقد ان الدكتور سيد امام من رؤوس الضلاله في مصر واعتقد ان هذا الرجل تسيره يد المخابرات الامريكيه وكذلك اجهزه الامن المصريه وهو يلعب ادوار مشبوهة وما كنت اتمنى له ذلك وما زلت ادوى الله عز وجل ان يهديه وان يتوب عليه الحقيقة نحن امسكنا عن الهجوم عليه وعن محاربته رجاء ان يكف لسانه وان يكفي نفسه شر نفسه وشر الناس وان لم يقل بالحق تمنينا منه ان يقول الباطل لكن الدكتور سيد امام اصرف على نفسه ومن أعظم إصرافات الدكتور سيد إمام على نفسه الحقد الدفين الأسود على الشيخ أسامة بن لادن وعلى الدكتور أيمن الظاهري والحقيقة ويؤسفني أن أقول هذا أن الدكتور سيد إمام يكذب كذب صريح وواضح بين على الشيخ أسامة بن وعلى الدكتور أيمن الظاهري وينسى أننا جميعا كثرة كثيرة شهود عليه وعليهما وعشنا كثير من الاحداث التي يحكيها كذب وزور وبهتان وباطل وانا انصحه اقول له اتق الله عز وجل في نفسك ولا تجعل علمك سائقك الى النار واتق الله في نفسك اعمل لمصلحة الاسلام ايا كان اعدائك للدكتور ايمن او للشيخ اسامة فحسب الشيخ اسامه انه رجل اراض الحق ومضى الى رب حسبه كذلك وحسبنا بالدكتور ايمن ما قام به من ادوار نسال الله عز وجل ان يثبت قدمهم وان يعلي قدرهم وان يغفر زلاتهم اقول له ان شاء الله بنفسك يا دكتور سيد وحسبك ان تنصر الاسلام وان تنصر المسلمين فهل من نصرة الاسلام ان يجلس الدكتور سيد امام مع احمد رافت أيضا بحث أمن الدولة المصرية ليكتب وثيقة التراجع التي كتبها بإشراف كامل من أمن الدولة وبمعاونة كاملة من أمن الدولة وبمحاربة كاملة من أمن الدولة لكل من عارض بسر فيما كتبه وأنا واحد من هؤلاء ورحلت من سجن أبي زعبل إلى سجن الوادي الجديد بسبب مهاجمتي لما كتبه الدكتور سيد إمام في الوثيقة الدكتور سيد إمام كفر الشيخ محمد الغزالي والشيخ يوسف القرضاوي والشيخ الشعراوي والدكتور محمد الطيب المتجار عندما كتبوا بيانا واعلنوه لم يكونوا قد اتفقوا مع الامن فيه ولا جلسوا ولا طبعه الامن ولا مشره ولا أرقى من نفسه على قراءته والعمل به كفاه نحن على مذهب الدكتور سيد إمام فيما صنعه مع هؤلاء العلماء نقول له أنت كافر بفعلك على مذهبك أنت يعني على مذهبه هو يكون مرتدا ولو اما غيره فعل ما فعل لما وصفه الا بالردة عجيب امر هذا الرجل يقول ان الجماعات الجاهدية وكثير من المجاهدين تسير مدى المخابرات هل جلسوا مع المخابرات في الخفاء ليكتبوا وثيقة للتراجع هذه بجاحة تخرج عن حد نص نص الله عز وجل لها فيه يعني بدل ان يبكي على خطيئته او يعلن خطأهم فيما اتاهم من مواقف يتبجح ويظهر في وقت تريده المقابلات لاسقاط الطيار الجهادي ايه الموضوع يراد ان يقال الشعب المصري بتوع الجهاد بكفر الشعب بكفر كل المصريين من يقول هذه المقالة والي الابراشي سيد علي هؤلاء معروفون بالكذب لدى الشعب لكن عندما يؤتى ذا رجل ويقال هذا زعيم جهاد وهذا مؤسس جماعة الجهاد وهذا المنظر ثم يأتي ويقول حتى كان مزيب يسأله يقول انه اتكفر خمس ملايين في لحظة عشر ملايين الله ما ذم الدليل قام على فيهم هذا الدليل في رأيك في تصورك لكن هو ظهر في الإعلام وأريد له الظهور لإسقاط الطيار الجهادي ولإظهار هذا الطيار على أنه طيار تكفيري يكفر عموم الشعب المصري وهذه في الحقيقة خيانة ومن المعلوم أن المخابرات لها وسائل في محربة الإسلام والإسلاميين من أهم هذه الوسائل العزل أن يعمل لعزل اجتماعي يعمل لعزل اجتماعي ازاي يدفع بعض المأجورين والخوان والمنافقين للقيام ببث فكر التكفير ونشره لكي تنصرف الجماهير عن هذه العقيدة الاسلامية الصافية التي ينادي بها اهل الجهاد ولتنعزم شعبيا الامر الثاني وهذا يحدث ايضا ان اجهزة المخابرات تسعى الى الدسيس بين المجاهدين والى تفرقهم بكثرة الخلافات والشقاقات والانقسامات دول وسلتين غاية في الأهمية والخطورة للمخابرات التكفير والانقسامات الانقسامات بيفعلها الناس الانتهازيين أصحاب المصالح المتطلعين أصحاب الشهوات بعيدا عن أي اطار ديني بس لو بالاطار الديني والأمر الثاني الدعوة التكفيرية لذلك أنا أرى أن سيد إمام أحد أركان وأعمدة العمل المخابراتي في مصر الآن وأنهم يراهنون عليه كورقة أخيرة في إسقاط الطيار الجهادي ولكن سيخيب سعيهم إن شاء الله بإذن الله تعالى وأقول له اتق الله قبل أن تأتيك قارعة من السماء فانه ان عجز ايمن الضواهري او الشيخ اسامه او اي من الجهاديين فانت لا تعجز الله سبحانه وتعالى والله اني اخشى عليه اخشى عليه نقمه الله عز وجل لانه رجل يضل عن علم ويكذب عن علم وعن تعمد الله عز وجل لنا وله ولكل يعني لكل المسلمين أو من انتمع اللهم أمين. نعم يا بارك الله فيك شيخنا شيخنا سؤال آخر ما هي نصيحتكم للشباب المسلم القائم بدعوة المسلمين إلى المنهج الصحيح وما هي المواضيع المقترح بدءها في أي نصيحة أو نقاش يتم خوضه مع عوام الناس من المغيبين عن الحق لكم الله قد شيخنا الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى انا اقول لكل اخوان عماد الدعوة الصبر واللين ينبغي ان يكون لدينا لين في طرح ما نحمله من حق وبيان ما نكشفه من حقائق اللين لا يعني التميع ولكن اللين يعني حسن العرض وقوة البرهنة ان يكون لدي حسن عرض وقوة برهان فيما اطرحه لانني ادعو اناس ويبوا عن الحقيقة اتعامل مع عمرسي المخ فاحتاج ان اغسل ما في اذهانهم من اضاليل واضاطيل وتنبيس وابن الحق فهذا يحتاج احتاجه حسن العرض وقوة البرهان الامر الثاني الامر يحتاجه الصبر. ما من نبي إلا وقد ابتلي لكنه صبر يصبر على قومه أنتم جميعا أعلم مني وتقرؤون القرآن وتحفظون الآيات حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله نحن نحتاج إلى الصبر ونحتاج إلى حسن العرب ونحتاج إلى قوة البرهنة الخطوط الأساسية للعمل الدعوي نحن قدمنا أمرين مهمين جدا كشف الباطل بيان حقيقة الجاهلية ثم عرض الإسلام وإظهار محاسمه الظاهرة الواضحة البينة لكن البعض يتعامل عنها بسبب الشبهات يبقى جزء أساسي كشف الجاهلية كيف أكشف الجاهلية لابد أن أعرف الجاهلية أدرسها برأسها حقيقية لكي ما أتمكن من هدمها وبيان عراضها الناس. مثلا الديمقرافية قوانين ما تعلق بها نبدأ ان أعلم ما فيها من الكفر ما فيها من الضلال ما فيها من المخالفة ما فيها من الإباحية حتى أتمكن من عرض هذه الحقائق واقناع الناس أن هذا باطل وأن هذا كفر وأن هذا ضلال ثم أعلم الناس حكم الله عز وجل في هذا الكفر وفي هذا الضلال وفي تلك الإباحية فهذه أمور غاية في الأهمية وكما قلت ليس الأمر علم فقط وليس الأمر جهاد فقط بل لا بد من العلم والجهاد معا فالطائر لا يطير جناح واحد وإنما الطائر يطير بجناحين جناحين إسلام الكتاب الهادي والسيف النصر وهذه حقيقة ينبغي على كل شاب مسلم أن يعد نفسه لذلك إعدادا تاما جيدا وأن يستعين الله عز وجل في ذلك نعم بارك الله فيك شيخنا الحبيب شيخنا سؤال سؤال اخر شيخنا بخصوص الانتخابات ما حكم استعمال اليه الانتخاب في العمل الاسلامي لو تجيب شيخنا باختصار حكم استعمال اليه الانتخاب في العمل الاسلامي لكم الله القصد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفوا بعض الانتخابات وسيلة باطلة شرعا كما انها لا تنتج اثرها واقعا النظام الاسلامي يختلف تماما الاختلاف عن النظام العلماني النظام العلماني يقوم على عد الاسوات والتسوية بين المقترعين وليس هكذا الاسلام الاسلام يرى ان العذالة اعطاء كل ذي حق حقهم فحق الذي يدير ويسير هو حق الخبير وليس العامة لا بد ان يكون الذي يقوم بالاختيار في بناء السلطة في الاسلام خبير الخبرة اول شرط فيها العلم الشرعي أن يكون عالما علم اجتهاد إذن أنا كيف أعطي الناس حق الاقتراع في صناعة سلطة الإسلام وهم لا يعلمون بل وربما يعلمون عكس الحقيقة بل وربما يغيرون الحقيقة بل وربما يكرهون الحقيقة ويعدونها كالعلمانيين والليبراليين وغيرهم إذن هذه الوسيلة غير مطروحة سواء في الاقتراع العام أو حتى في النظام الإسلامي عند المسلمين لأننا لا نسوي بين العالم والجاهل لا نسوي بين الشجاع والجبان، لا نسوي بين الصانع والعاطل لا نسوي بين القوي وقيف ففي الإسلام إعطاء كل ذي حق حقه الإسلام في أمر اسمه الشورى وفي أمر تاني اسمه أهل الحل والعقد اللي هم هنعبر عنه متعبير عصر يقوله أهل الخبرة فأهل الخبرة دول من المرجع في مسألة اختيار الحاكم وتنصيد نعم أخي بارك الله فيك شيخنا شيخنا هناك خبر غير مؤكد عن إقامة محاكم شرعية خاصة بحل النزاعات بين الناس في مصر هل الخبر مؤكد لكم الله قطع الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفوا بعض هذه الفكرة طرحها احد جزاء الله خيرا ولكنها ما زالت في اطار الفكرة ويعني هناك نظر في امرها هو يعني يدعو لشيء اقرب الى لجنة لحم المنازعات بين الناس مش لمحاكم شرعية وان كان يعني يكون مأمون يكون في محاكم شرعية لكن هذه ما زالت فكرة وما زال يعني هناك نقاش ويعني تبادل للرأي بشأنها ولكنها ليست حقيقة نعم بارك الله فيك شيخنا شيخنا سؤال اخر ما هو رايكم في الاخ ابو اسامه الغريب وجماعه مله ابراهيم في المانيا وما حدث هناك في المانيا من اشتباكات على خلفيه سب النبي صلى الله عليه وسلم وما هو تعليقكم على اعتقال الاخ ابو اسامه الغريب في تركيا هي عده اسئله لكن طرح الاخ في سؤال واحد ما هو رايكم في الاخ ابو اسامه الغريب وجماعه مله ابراهيم تانيا ما رأيكم فيما حدث في ألمانيا من اشتباكات مع السلطات على خلفية سب النبي صلى الله عليه وسلم وما هو تعليقكم على اعتقال لأخ أبو أسامي الغريف في تركيا لكم الله آخر. الحمد لله وكفى وسلام على أباة الذين اصطفى وضع الحقيقة يا أخواني يعني اود ان الفت انتباهكم الى عدم الحرج بمعنى عندما يسمى شخص كابي اسامه الغريب ويقال راي فيه فيعني هذا امر ليس بجيب ولانه ربنا حتى يعني ان نقيمه سلبا او ايجابا ليكون هذا بيننا وبينه ونقومه طالما ان نيته حسنه وان الرجل يعني كان يعمل ويجتهد في ان ينصر الاسلام والمسلمين لانا امتنى عن التقييم وحتى ان كان الاخ يأخذ على ابي اسامة شيء او يؤيده ليس بهذا الشكل ولا يطرح الكلام لكنني اؤيد كل من قام لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اوروبا وفي مواجهة الاوروبيين الذين يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ايا كانت النتائج بل انا دعوت قبل ذلك ولعلكم طب ذلك الى كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو حدثت تضحية كبيرة ذلك ليعلم الغرب الكافر الملحد اننا جادون في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الاخ ابي اسامة انا ادعو الله عز وجل ان يفرج عنه وأن يفرج كربه ولا شك أننا نعتقد بكفر النظام التركي وأعتقد أن رجل طيب أردغان أحد عملاء الغرب ولا أحسن الظن به وأنا أرى أن هذا من الخائرة ضد الإسلام والمسلمين وأسأل الله عز وجل أن يحرر الشيخ أسامة وأن يغفر لنا وله والحقيقة لو كان حتى هناك في بعض الاخوة طيش او اندفاع او تهور او او هذه اخطاء يمكن ان يأتي فيها اي فرض مجاهد ينتمي الى لكنها لا تقبح فيه ولا تسكته وان كنت اتمنى لكل اخواني ان يتروه وان تكون لديهم الروية والتفكير والتخطيط الجيد والعمل المنظم بشكل جيد لاننا في مخ فلا بد وان نكون على قدر المعركة اسأل الله عز وجل أن يفرد أخينا أسامة وأن يعجل بفكاك أسره اللهم أمين نعم بارك الله فيك شيخنا سؤال آخر من أحد الإخوة يقول كنت قد سمعت في مناظرة للشيخ أبي قتادة والشيخ فيصل أن الذي يقصر في معرفة التوحيد أنه ليس بكافر لكنه مدنب بتقصيره في هذا هل هذا عام لكل مسلم أم أنه خاص في المسلم الحديث عهد بالإسلام أو كالذي يعيش في مكان بعيد عن المسلمين وبارك الله فيكم الحمد لله وكفت وسلام على عباد الذين اصطفوا بعض الحقيقة أن من ثابت له وصف الإسلام لا يزول عنه اسم الإسلام إلا بيقين لا يزول بظن فكل من نطق بالشهادتين واعتقد عقيدة الإسلام المجملة أن يعتقد بإله واحد مستحق بالعبادة وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول فهذا مسلم هذا المسلم يكفر اذا ارتكب مكفر من قول ظاهر او فعل ظاهر فكل من اتى فعلا مكفرا او قولا مكفرا يكفر بتحقق شروط وانتفاء موانع والشروط والموانع معلومة في كتب اصول الفقه فيها دراستها ويسميها الاهليه اهليه الوجوب اهليه الاداء وكل من في الاهليه يسمى كالجهل كالاقراه الى اخره فالذي يدخل في الاسلام ويرتضي الاسلام كريم ويقصر في طلب العلم فهذا مذنب لا كافر وانا ارجو ان يفرق اخواني بين مبحثين مبحث العلم والجهل اتعلق بهما في اهل الفترة وما قبل الرسالة فترة انقطاع رسالات والعلم والجه بعد بلوغ الرسالة والعلم والجه حال الإسلام حال من لقى الإسلام في حال دخول الإسلام ليس الأمر واحدا هناك فرق بين الظاهر والخفي هناك فرق بين المعلوم اضطرارا والمعلوم ضحفا إلى آخره وهذه الأمور تحتاج إلى دراسة وإلى بيان وأنا أتمنى يعني يكون لكم في الغرفة درس يتناول قضايا الإيمان والكفر بشكل تفصيلي ويتناول قضية العذر بشكل تفصيلي ويتناول قضية العلم وقضية الجهل بشكل تفصيلي لأن المسألة دي مرتبطة بالمسائل التانية عني برضو كثير الأخوة الحقيقة بيقرأ كتب بعض الأخوة اللي كتبوا في قبال عذر إن إجابا وإن سلبا والقضية بهذا النمط محددة تحديد مخل لان قضية العذر او قضية العلم والجهل وامكانية العلم مرتبطة بجملة امور مثال هذه القضية مرتبطة بالغلط في صفة الله عز وجل صفة الكلام الاشاعر والمترمون انهم يقولون ان الكلام نفسي وان الله عز وجل لا يتكلم كلاما بحروف وليس في كلام الله جمل او عبارات وأنه تكلم مرة واحدة وأن الله عز وجل لا يتكلم الكلام بعد الكلام فهذا اضطرهم أن يقولوا بالتكلم لليسألهم سائل تب المولود لما يولد هل يأمر الله عز وجل الملك بأن يكتب أجله ورزقه شقي أم سعيد إلى خري أم لا هل هذه حقيقة أم غير حقيقة وهل قال الله عز وجل الملك ذلك للملك ام لم يقل لهم الى اخرهم هم قالوا ان كلام الله عز وجل نفسي وقديم وانه تكلم مرة واحدة العباد دولة تكلفوا ازاي او تكلفوا ازاي عند لحظة الميلاد او في لحظة التكليف قالوا بالامر القديم قالوا ما سمعش المحال تكليف المحال الذي سيجوز التكليف بالمحال وجمهور الاصليين يجوزون التكليف بالمحال لكونهم أشاهر ومتردين الذي سيجوز التكليف المحان سيجوز تكليف الغافل هذا مدخل من مداخل مسألة إذن محتاج هذا يبحث وينظر فيه ويفصل ويعف أصل الموضوع الأمر الثاني قراءة التحسين والتقليح العقلي وإنتم عارفين الخلاف والقصة فيها هناك من يقول أن التحسين والتقليح عقلي سواء في إدراك الحبح أو الثواب والعقاب كالمتزلة وهناك من يقول التحسين والتقبيح والثواب والعقاب شرعي يعمل حسن إلا ما حسنه الشرع ولا قبيح لما قد ضرحه الشرع وهذا كلام الأشائرة وكلام المتردية وكلام أهل السنة على كلافه ولأهل السنة تفصيل حسن جيد قوي ووضح بين فهناك المعتزلة لا يعذرنا بالحقيقة وهذا مدخل وهناك الأشاعر والمتردية يعذرنا بإطلاق ولذلك مدخل ومدخل عقائدي إذن هذه مسألة فيها إشكاليات لأنها تتعلق بالمساء الأخرى لابد أن تبحث وأن تكون لك عقيدة وراضحة فيما ترتبط بي هذه المسألة مسألة علم والجهل والتكريف المحان وما يتعلق به وإلا فالكلام يعني لا يصنع الا إن ارتباكا انت تشوف اللي بيعذره بيستدل بنفس الصور واللي ما بيعذروش استدل بنفس الصور صح الراجح حرق نفسه وعمر ابنائه ان يضربوه في الهواء حادثة سجود جابر ذات انواط اجد اللي بيعذر مستدل بيها واللي ما بيعذروش استدلي بيها ليه لانهم مش عارفين اصل الخلاف في المسألة حتى البعض ينقل عن علماء وهو لا يعرف مذهب العالم مثلا ينقل عن الإمام القرافي وأنه لا عذر بالجهل في أصل الدين بس هو ما يعرفوش وقصد إيه طيب هو إيه أصل الدين عند القرافي أصل الدين عند القرافي المعرف من عرف الله فهو مؤمن كان وهذا من أشد نوع الغلو في الإرجاء هذا إرجاء غالي إذن أصل الدين عنده هو معرفة الله طب اصل الدين في مشكلتنا الحاضرة عند من لا يعذر او من يعذر بالخلافات الكتير هو صرف خالص حق الله عز وجل لغيره او صرف جزء من خالص حق الله عز وجل لغيره ده الشرك يبدأ اصل الدين التوحيد التوحيد في العبادة اللي هو ما يقابله الشرك اللي هو صرف خالص حق الله عز وجل هل هو ده الاصل عم القرافي لا مطلقة بدليل ان القرار في كتابه الفروق بعد الكلام اللي بنقولوه الاخوة انه لا عذر بالجهل في اصل الدين بعد ان فضحات قليلة يكتب ان السجود للشجر غير مكفر والسجود للأب والأم غير مكفر انتبهوا اذا هناك فرق كبير جدا هذه مسألة تحتاج الى دراسة وتحتاج الى ان يكون هناك تدريس وبيان للمسائل حتى نعرف الحقائق ونقف عليها بتفصيل انما المعركة الدائرة سواء ما كتبعوا احمد فريد او شريف هزاع او ما كتبه من رب عليهم الحقيقة هذا لا يعبر عن حقيقة القضية بحال وهذه القضية تحتاج الى دراسة السؤال واجابته لا تحتمل البيان لكن هذه تحتاج الى دراس منظمة نسأل الله سبحانه وتعالى تيسير لنا ولكم نعم نعم بارك، الله فيك شيخنا الحبيب. شيخنا سؤال من أحد الإخوة ما آخر أخبار الشيخ عبد الله بدر وما هو موقفكم من القضية المرفوعة ضد الشيخ عبد الله بدر؟ لكم الله قط شيخنا. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى وبعد احذر نفسي واخواني من عبد عبدالله بدر الله بدر هذا كان كبير المرشدين في سجون مصر وهو الذي قاد الفتن داخل السجون وهو من ارباب التراجعات وهو الذي قاد عملية التوبة سنة 94 في سجن استقبال ترى وهو الذي كان يعمل مرشدا عاتيا في سجن شريط الحراسة بأبي زعبل، وهذا يعني رجل نسأل الله عز وجل منه وهو عندما يصعد المنبر يتحول إلى أبي صور بالتلون والباطل ليس له حقيقة أما عن معركته مع هذه الممثلة نحن نرى أن كل دعاة الإباحية والفجر وضلال في مصر يجب أن يقفوا عند حدهم ليس بالقضايا وإنما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى إقامة الحق والعدل وأن يكون للمسلمين شوكه لأن هذه المنكرات لا تزول إلا بوجود دولة إسلام وسلطة إسلامية تضرب على ايدي هؤلاء بيد الشرع الحنيف التي لمع هذا الفساد والإفساد عبد الله بدر عندي من تجار الدين ومن اللاعبين بدينهم ولا أثق به ذرة أسأل الله عز وجل العافية نعم بارك الله فيك شيخنا الحبيب شيخنا سؤال آخر ما حكم من لا يكفر بالطاغوت هناك هناك من يكفر بالطاغود يكفر الطاغود دون ضوابط شرعية هيك نص السؤال يعني حرفيا ما حكم من لا يكفر بالطاغوت هناك من يكفر بالطاغود دون ضوابط شرعية لكم الله قس شيخنا الحمد لله وكفى كفى على أتباع الذين اصطفى بعض الحكام لمفهم السؤال لكن دعني اجيب على ما فهمت من لم يكفر الطاغوت يكفر بك حكم عام لان الذي يقول ان فرعون ليس بكافر يكفر الذي يقول لعب مصار غير كفار يكفر الذي يقول الذي يحكم بغير ما انزل الله لا يكفر يكفر لما في امور معلومة مجمع عليها قطعية يكفر من لم يكفر من قام بها او عمل بها الشق الثاني من السؤال هناك من يكفر الطاوت بغير ضاوت شرعا مش فهمه الناس تؤفهم يعني ماذا يريد تحديدا من السؤال لكن هل يعني هذا ان من لم يكفر الدكتور محمد مرسي يكفر اقول لا هذا كلام باطل غير صحيح لان هذه المسألة كما قلت يمكن فيها الغلط ويمكن فيها الجهل نعم بارك الله فيك شيخنا وهل جنود الطواغيت كفار بالاعيان شرطه وجيش لكم العاقب الحمد لله وكفى وسلاما على عباد الذين اصطفى الحقيقه اود اود ان اوجه انظار اخواني الى دراسه هذه المساله وانا اود ان اصحح السؤال فيقال هل الطائفه الممتنعه كافره ام لا فانا اقول ان الطائفه الممتنعه تكفر بثلاثه شروط الشرط الاول ان تمتنع عن شريعه ظاهره من شرائع الاسلام المتواتره الشرط الثاني ان لا كلها تاويل سائغ في الجمله الشرط الثالث ان تمتنع بشوكه فاي طائفه حققت هذه الشروط الثلاثة فيفر وردة طوائف الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله تتحقق فيهم الشروط الثلاثة ومن ثم نراها طوائف ردة نعم بارك الله فيك يا شيخنا شيخنا سؤال من أحد الإخوة. هل الآن الأوان لينفر كل من أتيحت له الفرصة إلى النفير، إلى أي بقعة من أو أرض من أراض الجهاد؟ وهو وما هو الرد على من يقول أن جيران الدولة التي فيها اعتداءهم فقط الملزمون بالدفاع؟ لكم الله. <تصفيق> الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى وضع اعتقد انني بينت في اول الكلام ان من اهدافنا المشروع والرئيس والمعلنة مساعدة جميع الجبهات المقاتلة في كل انحاء العالم الاسلامي من ثم نحن نرى وجود دعم وامداد كل الجبهات المسلمة المقاتلة ونرى ان العالم الاسلامي كله معتبع عليه ليست هناك بقعة من لقاء المسلمين إلا وفيها اعتداء وتستوجب الجهاد في سبيل الله عز وجل فإن لم تكن أمريكا فأبناب أمريكا الحقيقة أن النفير إلى الجبهات من الأمور الواجبة ونصرة المسلمين من الأمور الواجبة والدفاع عن أعراض المسلمين والمسلمات ومقدسات المسلمين وبلادهم من الأمور الواجبة فمن قدر على النفير فلينفر لكن هذا النفير يحتاج إلى تروي وإلى ضبط كما انه يحتاج الى موازنة بين الواجبات فهناك بلد تحتاج الى دعوة تحتاج الى بيان وهذه الدعوة وهذا البيان لا يمنع من النفير لكن ليكن هناك من يذهو وهناك من ينفر لكيما تتحقق مصلحة الجهاز ومصلحة الدعوة معا والعمل للديك نعم أخي. بارك الله فيكم شيخنا شيخنا سؤال اخر من احد الاخوه ما هي نظرتك حول الشام والعراق لكم اللاقط للمرحله القادمه ما بعد بشار الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ضع الحقيقة اخوان يعني ارجو ان تكون اجابتي على هذا السؤال الاخيرة واود ان اطرح لكم طرحا اسأل الله عز وجل ان يلهمنا الصدق والرجد وان يلهمكم القيام بنصرة الاسلام والمسلمين جبهة العراق والشام من اهم الجبهات على الاطلاق وهي قلب الاسلام الناضب المبتلى الجريح مبتلى باليهود ومبتلى بالشيعة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ومبتلى بالعلويين ومبتلى بالدروز ومبتلى بالإسماعيلية وهذه الأرض يجب على المسلمين أن يطهروها من كل هذه الدناية ولذلك انا ادعو الان وانتهز فرصة وجودي في هذه الغرفه الى ان تكون جبهة الشام والعراق الجبهة الرئيسية ان تكون سن الرمح سن الحربه حربه المسلمين في خاصرة الكفار ولذلك ارى ان تتوحد جهود المسلمين في دعم هذه الجبهة ما عدم ألفال باقي الجبهات لكن هذه الجبهة لها ما بعدها وهذه الجبهة لها تعلق مباشر بدولة الخلافة الإسلامية وبوعود النبي صلى الله عليه وسلم وأرى أن هذه فرصة سانحه لكي تفتح جبهة جهاد لا تتوقف حتى يأتي نصر الله سبحانه وتعالى ولذلك أدعو المسلمين في مصر في ليبيا في تونس في الجزائر في المغرب في موريتانيا في كل الشمال الافريقي ادعو المسلمين في اسيا ادعو المسلمين في اوروبا ادعو المسلمين في كل انحاء الارض الى دعم هذه الجبهة كما انني ادعو الشيخ بكر البغدادي والشيخ محمد الجولاني الى الاتفاق والالتحام والترابط والتشاور والتماسك والتعاضد. لأن هذه الجبهة لها ما بعدها. أقول لهم اتقوا الله في المسلمين واجتمعوا وأزيلوا ما بينكم من خلاف إن كان هناك خلاف واعلموا أن هذه الجبهة هي قلب الأمة المسلمة وهذا القلب الجريح المبتلى بهؤلاء الأعداء لا بد وان يبرأ إن شاء الله رب العالمين لا بأس أن يكون هناك تشاور. ربما يكون هناك خلاف، لكنه يجبر مع النقاش والتشاور وإخلاص النيات والالتجاء إلى الله سبحانه والتمسك بالوحدة والتمسك باللهمة والتمسك بالتناصر والتعاضد فيما بيننا. لكنني أدعو كل شباب المسلمين إلى النفير إلى هذه الجبهة وإلى تقوية شوكة الجبهة الإسلامية. تحديدا جبهة النصرة كما انني ادعو جبهة النصرة الى ان تلمش المسلمين وان تمد يدها الى كل الـ الـ الـ الكتائب المسلمة المقدمة لكي تكون يد اسلاميه سنية قوية في مواجهة هذا الثلول الشرير اليهود والنصارى والشيعة هكذا رؤيتي لهذه الجبهة وارى انها جبهة فتحت ولم تغلق ان شاء الله حتى يكون نصر الله سبحانه وتعالى ومن ثم انا ادعم هذه الجبهة بكل ما اوتيت من قوة كما انني ادعو كل المسلمين على وجه الارض الى دعم هذه الجبهة بكل ما اوتيت من قوة وهي فرصة لكي نتوحد ولكي نسقط الحدود فكل من قاوم الهاد في سوريا او العراق كل من عارض الجهاد في سوريا في فلسطين هو خائن لهذه الأمة وهو منافق وعلينا أن نظهر ذلك بقوة لا حدود لا حكومات أمام دعم هذه الجبهة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها جبهة مصر بحق وأن ينصر الله الإسلام والمسلمين اللهم أمين نعم بارك الله فيكم شيخنا شيخنا سؤال ان امكن سؤال اخير يعني من الاخوه في غزه ما هي نصيحتكم لال ان امكن يا شيخ اذا عندك وقت يا شيخ لكم الله شيخ. إذا, في... اذا في وقت لا سؤال اخير ان شاء الله بارك الله فيك شيخنا ما هي نصيحتكم للجماعات الجهاديه العامله في قطاع غزه لكم الله قطع. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى وضع الحقيقة غزة جزء لا تجزأ من قلوب المسلمين وكفى سوء غزة بالذكر غزة القوية غزة المجاهدة غزة التي تقلق مضاجع اسرائيل واليهود وترهبهم وتدخل الخوف الى قلوبهم حياها الله ورفعها الله فعل الله ذكرها في العالمين وجعلها قوة النصر الحقيقية لهذه امه انا ادعو كل الجماعات المجاهدة في غزة الى ان تتحد وان تأتلف وفي مجلس شورى المجاهدين خير مثال والحقيقة انا احييهم احيي الاخوه القائمين على مجلس الشورى واحيي الاخ الاشكر وقل له جزاك الله خيرا ورفع الله قدرك وبارك الله فيك حقيقة انا سعيد بيهم جدا جدا وسعيد لتوجههم اصعى الله عز وجل ان يكمل نقصهم وان يقوي شوكتهم وان يكثر عددهم وان يجعلهم قوة وشوك في حلوق الظالمين وان ينصر الله بهم الاسلام والمسلمين الحقيقة قدم وجهد طيب ومثل طيب واجتمعوا اكثر من فريق انا ادعو الكل الى يجتمعوا تحت لواء واحد وان يكون لهم هدف واحد وهم واحد وان يقوي الله عز وجل بهم الاسلام والمسلمين يعني والله لا اجد ما اقول من كلمات لاخلين انني اعلم كلة ما بايديهم لكنني اعلم عظم ما بقلوبهم من اسراء على التضخية في نصر والتخاني في العمل لنصرة الإسلام والمسلمين فأسأل الله عز وجل أن يدعمهم وأقول لكل إخواني ادعموا إخوانكم في غزة لا تبخلوا عليهم بالمال ولا بالرجال وأسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم وأن ينصرنا وإياهم وأن يستعملنا وإياهم اللهم أمين بارك الله فيكم شيخنا الحبيب وفي الختام لا ننسى أن نشكر الشيخ أحمد عشوش كما لا ننسى أن نشكر حسن استماعكم ونعتذر من الإخوة الذين أرسلوا أسئلة ولم يتسنى لنا عرضها على الشيخ لضيق الوقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته